Thank you. يا صدق يا طرب يا طرب بيني وبين قلب الحبيب ولايمن ألبوم وفي غنهم حير لما الأمر ضاع. <تصفيق> وميل فؤادي زوت كفا وشاف ناين هو اسمه واشتقت الناس للوصال اللهم من شاب إلا أنك في صوب عليك والأكفلك نكبي تقولوا يا طارئ ما حسولي وإنني ألذت نوله أصله إلا أنك في صوب عليك والأكفلك det ollu ya tara ya tara ya tara ya tara ya tara ya tara ya tara ترى <تصفيق> يا ترى <تصفيق> ترى ترى ترى يا ليس ما حتروف وخولي كون يا قلب النوم وخوله إلا نجفت وصعوب علي والأجذي لك بطوله them.